ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما I'm فلا تكو في مرية وق ان له وفهم نص سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَمَّا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمال فاستقم كما أملت ومن تاب معك ولا بما تعمل to <tries> go boy. What? Oh. وأقم الصلاة طرفين نذار وزلفا من الليل إن الحسنات <سؤال> يذهبن السيئات <سؤال> ذلك فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ الذين ظلموا ما أترفوا فيك وكانوا مجرمين وما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله. الله. الله. ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحده ولا وتمت كلمه ربك لا جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من أولا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ حجيئك <تصفيق> في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين I وَلِلَّهِ ضَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْسَمْ وده هو وَمَا وما ربك في غافل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 وما ربك بغافل عما عم تعملون بسم الله انكم تعقلون نحن نقص عليك احسن سلنا القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الله وقبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكبا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 Yeah. <laughs> ان الشيطان للانسان عذ مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تؤول الأحاديث ويتم, ويتم نعمته عليك وعلى So um.